يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال مع المؤلف في حديثه حول وجوب تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما دون شرط بلوغ مرتبة الاجتهاد كما يزعم بعضهم قال رحمه الله والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جدا لا يكاد يوجد منها إلا أمثلة قليلة كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح وعلى هذا كل من تكلم في الأصول فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى وأصول الكفر يجب على كل مسلم أن يحذر منها كل الحذر ويتباعد منها كل التباعد ويتجنب أسبابها كل الاجتناب فيلزم على هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي وهذا كما ترى وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال ادعاء أن ظواهر الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة والواقع في نفس الأمر بعدها وبراءتها من ذلك وسبب تلك الدعوه الشنيعة على ظواهر كتاب الله وسنة رسوله هو عدم معرفة مدعيها ولأجل هذه البلية العظمى والطامة الكبرى زعم كثير من النظار الذين ليس عندهم فهم أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله لأن ظواهرها المتبادرة منها هي تشبيه صفات الله بصفات خلقه وعقد ذلك المقر في إضاءته في قوله والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماعا وهذه الدعوه الباطلة من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها المتبادره منها لكل مسلم راجع عقله هي مخالفة صفات الله لصفات خلقه ولا بد أن نتساءل هنا فنقول أليس الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات والصفات والأفعال والجواب الذي لا جواب غيره بلى وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق والجواب الذي لا جواب غيره لا فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظا أنزله الله في كتابه مثلا دالا على صفة من صفات الله اثنى بها تعالى على نفسه يكون ظاهره المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق سبحانك هذا بهتان عظيم فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف وصفاتهما متخالفة كل التخالف فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على صفة الخالق أو دخول صفة الخالق في اللفظ الدال على صفة المخلوق مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقا بالخالق منزها عن مشابهة صفات المخلوق وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق هو كونها جارحة هي عظم ولحم ودم وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى فاقطعوا أيديهما والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنها صفة كمال وجلال لائقة بالله جل وعلا ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال والجلال وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة قال تعالى في تعظيم شأنها وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وبين أنها صفة تأثير كالقدرة في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه آدم بهذه الصفة العظيمة التي هي من صفات كماله وجلاله يدل على أنها من صفات التأثير كما ترى ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتة لإجماع أهل الحق والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله دخول الجارحة التي هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض قال رحمه الله فأعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآية المذكورة وأمثالها لا يليق بالله لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان وأنها يجب صرفها عن هذا الظاهر الخبيث ولم تكتفي بهذا حتى ادعيت الإجماع على صرفها عن ظاهرها اعلم أن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى وعلى كتابه العظيم وأنك بسببه كنت أعظم المشبهين والمجسمين وقد جرك شؤم هذا التشبيه إلى ورطة التعطيل فنفيت الوصف الذي أثبته الله في كتابه لنفسه بدعوى أنه لا يليق به وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من السلف وماذا عليك لو صدقت الله؟ وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه اللائق بكماله وجلاله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل وبأي موجب سوّغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند ذكر صفة الخالق هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحد حتى يفهم صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق فاخشى الله أيها الإنسان واحذر من التقول على الله بلا علم وآمن بما جاء في كتاب الله مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه الفرق بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به حتى يأتي إنسان فيتحكم في ذلك فيقول هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك وأنا انفيه عنك بلا مستند منك ولا من رسولك وآتيك بدله بالوصف اللائق بك فاليد مثلا التي وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على التشبيه بالجارحة وأنا أنفيها عنك نفيا باتا وأبدلها لك بوصف لائق بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود كما يزعم من يرد الأخذ بظاهر آيات الصفات وأحاديثها سبحانك هذا بهتان عظيم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر قريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.